East-iveness on all, whatever this situation has been. Estimation of grossiness. ホ Christ, jest yρε,restrial is. Nie? п�став� hot Teraz, jak Ty? No. But itактер, itu? No.、「Koroism v. yatimware gotcha to media delle arroco Pdata fromu見alistina andesqeerii salaries. How you putcem before you be made or made out ofka hat to lo, aknalesi hali, يعني ما بيش معها مزار. تمام? يبقى ديك بتعمل مسترقشن يبقى جدا لأيه. شو بتيجي عليه. ايه بي حتى لو كان حاجة اه اه اه اه اي اجمل يعني لو كان بيتش. لو كان خرصي. لو كان اي حاجة تخيطها. مياش كائد حي. خلاص. لو كان كائد حي اه غير كائد حي برضيه هتعمل مسترقشن. هي عبارة ايه? تعريفها كامل الاول. سمع? الوصفة عايزينكم تأخر لي سعر. سابعين هل تريد أن أعز أن أساسي يجيب معا هل هو بوضع ستكشم لأن أساسي الأمرياض في الأمرياض لكني ستكشم هل هي أقوم شو طمام إبقى هي أبارة منهوعة من الـ لها هار أو بارفول بستراتب الفبت على التشف طمام إبقى هي برموعة من الـ لها بارفول بستراتب نكتب اكس على التشب سواء بيروشل او نور بيروشل خالص خالص تمام بعد كده تقسيمتها او التاكسيشن بتاعتها هي عباره عن مجموعه من الاسيدز والالكالز يبقى هي بتشرح حاجتين الاسيدز والالكالز الاسيدز منها حاجتين اورجانيك والاورجانيك اسيدز صح دلوقتي عارفين كده चाहिँ الديشن وده الموضوع اللي هنتكلم فيه ريسيبشن في يبقى احنا خدنا تعريفها خدنا بتقسم لايه تمام هي اصلا النهارده ليها عموما في, في الطب اساس نظري ده لا بس كص مقدمه عن الحاجه عشان نقدر ندي سوشيال ان احنا نتكلم عليه وقلنا الريسيشن هنتكلم عن الدايجنوز بتاعنا لكن هو في نظامه بالتفصيل معروف في النظريه معاه اللي هو زي اي ماده كده صح اكسيدنتال يعني مثلا واحد بيشتغل في معمل فوقع عليه فجاه او صدفه يعني ممكن في الاطفال مثلا لو سمات يديه بتبقى مربوطه على المواد دي او الاصفه ففيها جزء خطير جدا في اصابات كتير وحوادث كتيره جدا في الطوارئ بتيجي من كده الاطفال بتبقى هي الفتره اللي هي بتيجي بتحبي بتبقى تفتح اي حاجه فبتبقى تقول ده شرطه هي مش عارفه ففي كتير جدا الجوكي بتاعهم بيكمل بص للاسف هما لسه عايشين يعني عايشين بس متدمرش تماما فدار يعني الحرص لو هي في منازل تكون في مكان جدا عن عن اي حاجه حتى لو يعني واحد اطفال كبير يعني لان انت لو مثلا كده كده وقعت عليه هتعمله يشوط يعني سطور طمه مط فعلى طول خلينا نقول هو بيعمل ايه اي حاجه من الكروس ستري بتعمل استراكشر فمبتهزرش تمام فدي يعني الحرص معاها يكون بالزياده شويه يعني في بروتز مشتركه لكل البروسس دي وكل البروتس دي اول حاجه بنتعرفها ان هي بتعمل بتعمل استراكشر مكتشف تنطبق على قلنا سواء بلايوشكا او مورفولوجيكال تمام تاني حاجه ان هي لو حصلت فلدن اكسيدنتال عن طريق الديشن ممكن واحد مش عارف ان هي ماي باور او مش عارف يعني انت فيها يعني باور اس اودر باور بس لونها شفاف يعني زي الميه ويفتكر ان هي ميه منها سكر فيشربه بالغلط فطبعا دي هتدمر جهازه بتعمل سيفير بيرنينج بين يعني بيتحرق وبيبلم رهيب جدا تمام على السكان وبيحصل بيرنينج لو حصل لها دايركت كونتاكت لو انت وانت بتشتغل تجربه هو عارف حته التنج ده هي نظير يعني وبرضه لو اخذتها عن طريق انجكشن بيحصل لها هيتدمج في التو جوت يبقى بتعمل سيفير بيرنينج بين تمام فانا هستخدم صمغ تيوب انا هستخدم اي ايدنتس ولا بستخدم لجاش ده في كل يعني هو إذا كي بدل سكورة أسد إنك لو عادينا سامبن أي أنتاني هي سامبن إيه؟ بس هم هنا بإستغنوهم مثلا نسومة سامبن أو نسومة كمتن ان هو حلو اكتر يعني بياخد الميه من من الخلايا بيفتح معاها فبالتالي هيعمل لها هيدريشن الخلايا تاني حاجه ان هو بيعمل اضطراب تام من الخلايا فياثر في الحنس كومبليت شيرينج ليها البلاك اوت بتاع الاستات لو مثلا لو حد شرب زبطه اسبرغات هتحط فوق في عند الماوس كده بلاك بوكس نقط صوره وطبعا جوه البوكس هيكون بقى خالص ومطلع كميه كبيره جدا من الحراره قال لك دي توصل ل 130 درجه سيليزي يعني كميه حراره عاليه جدا جدا جدا تمام ده برده في اكشن او كان بيجي كده للنظر بعد كده الدور هتنقل بقى على ال اس ال للاسف برده الدروس بتاعه او المول باشر بتاعه هو ثابت زيه نفس الاكشن بتاعي صدرت لكن بيعمل سندريشن بس اول لوحه دي سوق اكشن بس لكن الشيرنج ده مابقاش كومبليت يعني هو ممكن يعني ليه ماحروش قوي فبيطلع اللون بتاعه جراي خالص يبقى اش الشيرنج ده غير منه جراي خالص مش بلا ده فرق بينه تمام اما يكتشف عنده قلنا ثابت ان احنا هنعمل طبع على الورق انت معايا ولا ايه بصوا بقى absolutely yes and absolutely yes what do you do what do you do how many hours do you sleep you don't want to do what do you do what do you do what do you do no I don't want to I don't want to I don't want to I don't want to I don't want to है ग्रुल हाई ग्रु widehattakdwa hayy wala hayy guru khalas repo dikalim ikemikalist lissa awal mesh bda excel ihna bista3mlo condenser steel howa steel gold khalet haga en ihna netchab 3anoh bi spectrophotometer nafs el meter elli howa bta3 el khalz bta3 el qaray يبقى برضه مكون وادرس التين ما بيدوش بالاسس اللي كان بيدوش في حاجه اللي هي الامونيا تمام يبقى احنا قلنا ان هو بنشفع على الاكسيد الايه بصوا معايا التبيل ده هو سيشن جدا يعني ما شاء الله الحمد لله حاجات دي بنتشالوا بالسيلفر بايترين بتاع ودينا ودرسين ما بيضوبش الاسد ده كان بيدوب فيه فاهمين في حد كده بابا صعب صعب صح قالت حاجه ما انت بس متا او او راحت الايربست اد ابتدات تعمل انتجر جامد بايربست جو تمام يعني ده ممكن يبقى الايفكت بتاعها بركبسها عن طريق الريسبيريشن اللوست جبل تايم دي هتاخدها بره ما تمشوا معايا السامبل اللي احنا جبناها هنحط عليها كريستالز مين الصلبيه وعليها بصله قطره اسيد ده علشان بيدوب الكرستالز دي هيدينا قطعتين مش حاجه واحده هيدينا عنده نقطه موجود بجذر النبات ده زي ما موجود حاجه ثانيه اسمها المذيه او صفرق دولي صفرق وديرت صفرق مع بريك ولي وابروش شغل وليه تاعت وشغل تاعت وماندر كسرق وليه بابرو بجمع فورتين ما فرو صفرق تبال بيتازل شانو عمل تبال تبال تبال تبال تبال تبال تبال تبال ست ست ده بتضع اتقلقهم. صح؟ علموا على التس نفسه بالأخضر فهي 29 هنكمل عليه هو لسه الموطه يبقى لما الموطه دي يعني كوارتنا دي وصلت دي مش نترات دي نتر دي نايتريك اسيد 27 جرام بنكمل عليه بنضيف طوطه قلنا ان احنا بنجيب السمك دي بنحط عليها بروبن الرياجنت هيدينا ريد सन्ध्रै त सो. ता خير يا ريت انت هو قال ده بس دي مؤخر بس طب ليه يا جماعه نريد اسفيكس صح بيعمل ايه طيب بيعمل ايه هو مش عارف 교수님 قال ده يا استاذ وشاب له حتى ليه دوله وارد دوله طبيعي جيت من زي سان طبيعي سوديم بايكربونات 5 5 جرام مقطوع كتاب 5 ورق أفضل. ده غلط ورق مش ورق ده انت لما جابوا قالوا صح كده يعني مش هو كله من الدكتور لان احنا بنحطهم كده احنا بنحطها في المعمل اتكلموا على حضرتك ماشي فهنشوف نسمع صوت ما حضرش معنا بص بص تمام لو ال 55 طب اشتغل كده في الدفتر بس هي صح يبقى الكتاب غلط الكتاب بتاع الترم الاول كله غلط تمام متتأكدين كل الباقي البروشن ده بروشن البراني تمام ده لغه قلت برايه تاني بص بس مع كلور ده استاذه I don't know. बोर्ड मे टेस्ट हंगीद रे कुलुम खो ने अहमद कमरास अहमद कमरास المشكل سوص او المشكل اور دي ماسك كمان بيكون اكسس سوص ثاني حاجه هيجي بصراحه بس يا متريال السم بين عامل الكاميرات المره دي زبل فصل عندي فطور اسف اربع حاجات 19 باور استوب سوفت بس بريد او استنى الحفاظ ضروري عشان لا لا عشان لا انا بس على الصفه لا انا خلاص مش يا جماعه ايه هو لا خالص حاجه بس لا اخذ سكرين شوت اخذ سكرين شوت خلاص عشان في حاجه ثانيه اا لا شغل شغل تشغيلك لا Thank you, Thank you. للكبس بقى انها في موضوع في حوي طب زي ما قلنا في القسم الاول اللي كان بالزي تدينا براون ريد براون ريد غلط لا هو ولا لا بلاشش عنهم الاختبارات القديمه اه برضه ان لو جبنا السامبل تمام السامبل واليات برضه كده قول يا وليه ولي ولي. هنجيب فراس رود فراس رود مويستد ريتش ريد عليها لبسلتش تاني نحطها في السامبل هنلاقي ادينا صحف بيض وبيض الصفر مش عارفه واخد لو وايب كلاوز. بس ابروبة. كي سهل الغوز. لكن مستمبل نخط اشجيم معايا هدراسه آآ لغميسة كشتئيل. هيدينا انا روبة مستمبل دي هيدينا سخب بيده. تمام? وريديت فيكشن اوف ذا رايت هاند رول. ده في حاله متريت. انت بتعوض ايه؟ الرياجنت اللي احنا هنستخدمه عباره عن حاجه اسمها الدايت مير امين. هو ده اللي جبناه بقى. باي. تمام؟ بيساوي تركيب الرياجنت. 900 دي. ده حاجه مغيره. الدايت مير امين. ومعاه لسه روتر لحد 20 ميجا هكمل صفره اسب لحد ال 100 ميجا ده تركيب الريجستر بتاعه هو اكيد انت معاه 20 ميجا لسه روتر معاهم وهكمل لحد ال 100 ميجا صفره اسب خلاص جروب الريجستر ده وهنطط معاه صنبورك اسل ترخيص طمانين في المية. طمانين في المية معناها ان هو طمانين في المية صنبورك ويهي? عشرين في المية موضوع. صح? ده هنضط عليه التمانين في المية ترخيص